والذين آمنوا عن الصالحاتن وكفرن عنهم سيئاتهم ولا نزيلنهم أحسن الذي كانوا يعملون ووَصِينَا الْإنسانَ بِوَالدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْكِبِ مَا لِسَنَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطْعِعُهُمَا إلَيَّ مَرْجِعَكُمْ فَوَنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِنَّ وَدَخَلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا وذى في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولا إجاء نصر من ربك لا يقول ولا إجاء إن نصر كنا معكم أو الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلم الله الذين آمنوا ولا يعلم أن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا التبع سبيلاً والنحم الخطاياكم وما هم بحاملين من خطا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 يُعذِبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ وَمَا أَن تُم بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَائِكَ يَيْسُونَ الرَّحْمَةِ وَأُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 إن منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعاقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جافمين وعادوا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين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 ويستأجلونك بالعذاب ولو لا أجل مسمّل جاهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستأجلونك بالعذاب وإن جهنمala محيطة بالكافرين يوم يغشىهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقولون قوما كونتم تعملون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 وَتَأَيَّمَ مِن دابة لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَئِن سَألتَهُم من خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سَألتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الأرض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 أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين